استمع إلى النص الآتي وضع الكلمة التي تسمعها في الفراغ المناسب الأم هي التي تحملنا في بطنها تقريباً تسعة شهور وهي التي تربينا وتهتم بنا تفرح عندما نفرح وتحزن عندما نحزن